باب همز الوصر وابدأ بهمز الوصر من فعل بضن إن كان ثالث من الفعل يضن وكسر حال الكسر والفتح وفي لس ماء غير اللام كسرها وفي لس ماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة واثنين وامرأة واسم مع اثنتين